أولادنا الشيطة الغذي I love قلوا واشتروا أني أنه بما كنتم تعملون تكين على سوء النصفة وذو ويناءهم Thank <laughs> you. Moet ja, ik... Thank you. One last night. uh -huh. ¡Gracias! We are not alone. Waarom ga Oh, <laughs> my What? Well for men. Para ah, um. موسوعه <تصفيق> النابلسي ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام All